Aşağıda Allah'a ilahe illallah Aşağıda Allah'a ilahe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 tiga ح الص ح Hayal al-Falah Hayal صلاة خير من النوم، الصلاة خير. من